أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستعمركم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 اتَّنَاهَ أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّمَا لَنَا فِيهِ شَكٌّ تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٌ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ أنت على بينة من رب وأتاني منه رحمة وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير وَيا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ يأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجد 116. وفجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز 117. الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم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 فَمَا لَبِتَ أَنْجَاءُ بِعِجْلٍ حَنِيفٍ فَرَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصْلُو إلَيْهِنَّ كِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةٌ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُوْصِلْنَا إِلَى قَوْمٍ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 هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل الزيت إنه حميد مجيد فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَ إِلَيْهِ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُنِيرٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْهَا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 قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي لَكُمْ أطهر لكم فاستقوا الله ولا تخزون في ضيفي فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلا تُخْزُونِ فِي غَيْفِ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لنا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَصْيٍ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا حَافَّةً فَسَوَّيْنَاهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ظالمين ببعيل عشر كان عشر كي سدح إيساك شنادود وحونا كميدي هاي عشر ربي إينا وصف دي كنا سابسنا تفسير كقرآن ككريم كأه سدح إيال لغاتاً آياد أدبوك كوباً يهاي آيادة كوياً لحدنا آياد من سورة عليه السلام أيضا سدحي وزديتناد نواكو أجيائي من السورة نفسها مثل سورة هود كميدا سورة هود وحاق كوار رنتي إلى تدور رسول قصادة بكوار رنتي نبي الله نحب الله الرئي شيخ الأنبياء والمرسلين وأول رسول مرسل إلى البشر والاطول الانبياء عمره واوله للعزم نبي جاه كبل لاودي نبي الله يهود بينو كحجيناي وقو اختارن كحيجاي اشل سعى وسدح نبي بينو طابنايا نبي الله صالح يا رير سمود وكبل نبي الله إبراهيم خليل الرحمن بالله نبي الله الله ايه الله سبع اياه سدعنا الرسول قصده لي ويعشر كعاوة كلك وعطف قصة على قصة ولقد ارسلنا ذي بيكو عطفان تاي قال تعالى خبيوح يروا ارسلنا وادرني الى ثمود دكر ثمود ثمود هو اوضي مذيعي مركز قبيل بوضيق النقضي يبيو الله صالحون قصده ستاباناينو وذلك ثموز شنفع بقوتك وذلك شي شنادون إذن ثموز مركز دنب قبيل بولنقضي كعادة البشر وذلك يبقى مدع الله بحنايا وبرمايا وذلك فاريخ ديبا تركيسا فاريخ دو مركز الدروبتانا إلى ثمودر هير ثمود أخاهم ولا القطبان أدرني في النصفقه ولا ليحي لا في الدين ما يساقوا أنه الرسول المؤمن يقولون أنه ما قاله وهو, وهو ثانيا إذا ورأى لماذا حقه أبتركي النصف حقه الدين تي مدى ماه صالحا قال النبي الله صالح دعوة الأنبياء واحدة نبي الله يهونه يهونك الله ما لك من إله غيره. نبي الله يهوده يهونك صومرناي الله ما لك من إله غيره. نبي الله صالح غير نتاجناي الله ما لك من إله غيره. الوصيلة والغاية عند الانبياء واحدة. نبيال إذيلكم آدم كورعي علي سلا محمد في أجنبه صلوات الله وسلامه عليه وصيلة إيه وضضة وحلقه قارئه إيه دمت يهدفك اللوهر كما يهوامين وصيلة وحاوة يهوضة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قايد أم يولك لخاذنا إينا فضاء الله ودخول الجنة إذا وحى لخاذنا يهوامين إله خالي نمية جنب الله في قَد جَلَّ اللَّهُ أَنْ يُعْبَدَ إِلَّا وَحْدَهُ بِمَا شَرَأَ إِلَكَ لِئَلَّا إِلَّا لُغُونَ أَعْبُدُ وَحِيسَغَ لَيُعْبَدُ أُو يُرَى إِنَّا غَيْنَنَ الْعِبَادِ قُرَيْصَنٍ أَوْ أَيْنَن صَمَيْنُ إذ وَحَدَرْكَ سَالَ وَسِيلَةُ وَالْغَايَةُ عِنْدَ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَحِيدٌ وهو دنبال الإجمالية حصول أن الله أركب قدري وأن نقدرني إنه ضدك كي هذا اللوت إلي أن يعبد الله وإجتنب طاغود إلى عابدة وهي إسا كسوهرة طاغود ليلا كفق هذه عبادة من مدنة وأن لقعة عبادة الله بما شانه وصدق الله في إنكم تعبدون من دون الله حصب جهنم إذنك يوحى الله كسوك العابدان نارتها كوهدن كوهدن كوهدن حسب كوهدن تبكى مركوا روحا لقوه ريوه جلعسا عوسك يحركا نارتها كوهدن كوهدن كوهدن كوهدن إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما ولدوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون في سورة الأنبياء. قال النبي الله صلى الله عليه وسلم يا قوم هذا كما أنك سار لا إله إلاك وألخوي ما تقولا ظللت لي خيمني مني قرابني مدرسينا يا وخيّ قومي بقبلابي يا قناسي إن حقك صمري ورقلف سن أن قرابني مني يا الرحمت هوني كرادي يا شرفنا هوني يا نوح قجدلتنا يا هود ما جيتنا ببينا يا صالح قد كنت فينا مرجوعا يا شعيب أسلواتك تامروك هذا الحمد الله خرابني ماذا سقوش على الله شيء مايو كرادة خديكو قلدايسي من النبوة تصور يا نبي الله اللهم لك يا رسول الله اللهم لك يا أخانا اللهم لك أورك وحمك بحدا قلب الكفر وشرك بقلب با بابي قولك وحيانه بابا سوي يا قوي قرابو وعبد الله إله إذن أبور تلكلي عابوذا كونتنا كلا ما لكم أسنامت يا وحياء جوغين بضفرايا ما لكم إذن مصغنان من إله كلمة إله نكرون من حرف جر زائد حبيعة وإنقال وحمى عبوذا وأدلانهن مجر غيره كالذن كيارايو in abudul ilahi ya ana naay silamar ku u shagayna afalkii baa uu ku galadeysay iyagii xirko duulashay wuxuu yiri huwa allah an abudul ilahi ya ay anshaakum min aburi min al-ardh dul ku idinka aburi dil khalqi abikum adam alayhisala wada إلى إذن باذي وإذن باذي واستعمركم ألا إذن دجي فيها نركيب إذن دجي وإذن مكري دعنت ألا إذن جعلكم عمارا للأرض ونحن ندقى بإذن كيالي قال ذا قميسة المسلمين ملكي كلمة الاستعمار لأشياء والله ما نعيد بطريق لا نشعر نحاجر كلمة تعمير قطع القرآن كي أبي كسر مساجد واقين ما يعمروا مساجد الله تعمل في عربية وحلويا قال وأهل لسه لا جاديو لا قويو لا وناجيو استمر كسره وعياله تذكر بابهيا مسكعي منكو جميسته أخلاق ذو كتنتا إسلامه عنو على هين برا إستعار سيجاري يجحير يدلنا برائي أنا كإنسان دارني ما أكون سيجارو على ولا قررنا ما أقول نصوا ولا بالله ما أقولن هني قال الله إنت عندك الكذب أود أنك قالي من أي إذا بالله أنتم لا برتاي إذا قال مركي مستعمر لوسعي والله معناه داعم بالله يا مستبد بالله مسلم كيف هو خرساني بس قاعدين ما نكير كربعي أما مستعمر نوح بسيوي هذا كيس وظيفة إلى واستعمراكم إلى ويد أمير سيو جعلكم عمارا للارض برية بر وعذور ليالي بدوينك الله مرأيكم ألا شاء الله عبايكم كريعا جدا وعاصلا الله جانتيدين قليا فيها في الارض أيق جانتيدين قليا ما حدودي ذنبوري إلى إحنا كل شيء الله ينكركم بلكينا جانتي النجليا بر وعقيدين كسو ساري وعدين لجود من فصل صيرو إلى عدم بالاف الكبرياء ودنبقان اويا مالي قليسان الى قندقب صلو دافيد كبريا ثم عدد دافيد كبري ذانا توبه النغضة الى الله اي بوينه النغضة الاستغفار هو الطوبة والله بشيوك لديوان الاستغفارة هو اوه قراش ادقفكاقي قراتي قردرهادي الحماتي الى ادقون نغطيو اما الطوبة اوسع من هذا ارنكاواكاوا انتهي شروط صدح هذا حق عاركته وبكين إذا بينك وبين ربك وياي مثل الزنا أوكلة خمر أو لعاب أوكلة إذا هذا ولا دير أوكلة أولاً الإخلاء دندق تكفغ ذوي ثم النذر هنا تقام موتوي ثم العزم ألا يعود ولق هنا دندب غن غن هنا أدني يتوه سد هذا ثأبدي النغون فيما بينك وبين ربك xubban adam aday ku jirto qof qof dishay qofna daaday qofna aqirsay qofna dabantaabiyeeyay isay markaasna gaduul mudalim aayaku darantay wehi gardareed geysatay iyo qof ka qofkan ka gashay ka afidale uu noqo intaas oo la isku darad uba layo kol koorad dambigiila lagu fuqo iyo garidii si laga gooma mooro iyana waliyad luunno qon olaniyado فوق بني ياد هذا الناس سوق شنا ولا بد من شد المبالغ إلى أعلى سوق الحجر دري هذا شيء أفترى أشجع إنتو لا توماول الاستغفار كيف كعوض خيراته ولكل الله بدين لسكت على الله من مر ماول فاستفيروه إلى كبريا بالدافع الكبار يا ثم مر كحد بالدافع الكبار ذا أنا توبوا هيا إليه إلى الله وفجدا وحدنا وقتن كل بتورميسان بركاتي ليس جوكتا واقودية إن ربي قريب ومجيب خدات بردن واقع بلايا كل المشاكل هذا واحد دونيسي دوني على مرح يا يا مشوار ملك إلى هم مشوار قادم مايو نهرنا لجذوني مايو يسقي بابي سوكن شاجي أصحاب الرسول الله أياسو بناه ويدسي أقربون خبنا فنناديه أن بعيد فنناديه إلى من نادواي Hosanutme. Managed Diruksayai, Quran of the Wagne, Slash Makana Sharta Kante, and Wapti Minalaya as a wagel, U Yasala Kaivadiani, Fain Kari, Uji, Lavadiva Walla Sudara, Fakunahu Lama inagi, or Sukan Segaya, or a fain karibu, or why in the wai, where Ujimu Gaya. كورا لقارس اليوتيوب أفا يلافتك سعوه أكبر عريق. إذا إنا ربي قريب مجيب كنين هدادونا تميشواري هول بكوك اللي باي مالعدوك عنونا يساسفلتك موهو عظور لكاتموهو بيس الله بحي موهو فإني قريب مجيب إنا ربي قريب مجيب إلا هوين دويهي علمه وقدرته ورحمته وحكمته أحده وصول ماها مشواري يوم الدنيا كام مرة وين الربي أني الله يوم مدي سؤلهم ما رواه يوم مدي واللاسي يا محسنين محسن محله يرا قف قداعدا أيام مركو عابدا يصير سوا أركا يوم عابدا أيواجوسيدا وياي إن رحمت الله قريب من المحسنين إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم صبرنا وإن الله حل مع المحسن هذه عمرك يا محسن انتهي وخدك سفي عن عباده وجودتي اله ما اغوي هي ملك جلاله ماركو علمي ورحمتي وحكمتي ان ربي اني ربي قريبنا الله د ومنا د مجيب وهي ورسانا كا قبل اليوم وركاسي ما حلوا بدلي كراي الله هذا قالوا عيل هذا شر يا صالح ويهود يا نعدوا وكلو قد وحارونا كنت انا صالح وحان جرتي فينا قبيله رياسمود الدحدوده مرجو من مدوانك لغفلو ايه اهي. قبل هذا انتم هذا كو هذ اليوم كل كو وركي شي الله ما لكم من اله فاستغفروه ثم توبوا الي واركيسي واسده هذا نريح إلا كاليه يا عابده تنبي دافنا كبرية كنا حير نالا وطوبة كينا يالا ييري واركان انتا هذان كو عادلين وناغان كافي ليني تربية دا ديا كوريد دا دي أخرى ما حميم إن كان ننفيعان واخيارة وقبيل في وقامين دونا سانة نفتا مشيقيني ماشاس ما تكبتك حسي واداتي العلابتي إيا أوسانتي هلا دافو إلا هلا عابدو كل كان وحال نغولا دغالاما يا وا عباده الله وحده فانك وركه دارك حسابا ائتهانا اشراكه وانكر وعنانا ما هو واحد انغي غنتا انغي ريبايسا ان نعبود انه نعبد ما لا يعبد ابونا ابا يلكني اعبدي جريم دين اسباب ما كانت موه هدي يا دغنكي ابي ابوثادغار مرتي انت يدخل افتي خراباتيات فضغالكا بحضورتي سان الله لحظ لي يقوم الدين انتا ويننا انك لا في شك بل قديه بان نقصك انهي مما ارنكاد تدعونا انه ياري إليه إساق اعبدوا الله فاستغفروه ثم توبوا إلهي شكيانك قبلنا مما كياء تدعونا انه عيسو إليه إساق توحيدك ايا عبادة ايا عقيدة عصب انا شكيان كقمنا شكي قام متصالح موريدين وشكي ادوي امر شكي بابا شكي قال خفي بالناي تبيو لايسا اساسا دي لوغو جوابي معناها ان شكي مستفيد وداعيه قال وحي لي يا قوم قراب رايتم شكي ان فصولي قد يغيب وحي يغودجيه وان كريديري تاوداني الدين تام صافي هدي الله ييري وان الي حوجع توفيق في دايو اسلام نيمو عباد يطاعو فمن ينصرني من الله من عذاب الله الى عذاب في سي اي حتى إتيالا غنوه جانسمو أبي يا قوت الله بختهلو حلو يا إلى يدعينا إن عصيتو حدن ألكو قعنصيرو فما تزيدونني وحد يقو يا رئيسني كردين مايزين غير تغصير خصاريا اللجويو أنا كان حجان دين ولا تم بدافيا جنو أذن كان حجدي ودين ما يقو يا قالمو أذن ودين ولا أركب الحورات عجولة سمايو في كلا وإلى سمودة وحندر ما جيرتمو أخاهم ولا الكو صالحا قال صالح وحيري يا قومي قني اعبدوا الله يا بوين ما لكم إذن مصقنا من إله حضيراته حقر لكم عابدا وغيره أنا لأباء هين مقبطان وحيك له بان يوحا وحكي هو أبكره أي أنساكم إذن أبوري من الأرض للكو أزلك إذن أبوري وصعمركم حد ويد تجيهي فيها في الأرضي وكيف أجد عندي نلقي ليه أو بشرك أي الدنيا أويلا أوه جميعا وحقوه ليه ملاكته بشرك يوادكها تنقل واسدك له كل كسيد الدنيا بشرك أصنع مراكم والله إذا نعم عمري سيل فيها أرضك جود هذا أفسق فيروه إلى صدق إليني عليه تم باللافك ثم كجدع الله سوبه نقدا إليه إلى الله تباوين اون نغدا او قاذنا ان الرب ربك ان اذين كو يارا قريب و اذين دويهاي إباية ديسة بريديسة توقمد ديسة كو حران ديسة و اخرجه كو فبدا منه ولا عفاد الله سمعين ايو كوما فبدا خرجه ابو قريب يلا دو مجيب توقمدنا اقبله تبا عديسة فصداسة فضيلة توقينه اقبله ابلس مراك اقبله رب فانذرني الى يوم يبعثون هدول بلسيني إنك من المنظر القوك علينا يا ابو كيري اذن وامجي دبا اجى وصا فما بالوك بك هذيك المؤمنه هدا توكته عادوا ما ليزي قالوا رهرت المدو اي يا صالح قد كنت وحدها ها نيرتي كنت مرجو المد وناك قبل هذا انت ذا وركات توعيدك اي دينت لينمانين كور قيمي قال كاف ما يا باب إنكنتي أبي يا أبوتانا دردرتي هده يا لغانكينا كتمتي ماتي إجماع قره ريسو قبيل خولان غاركا مرتاي أتامهانا لبقى لك هاقو موحد نقره أن نعبود من أن نعبود ما وعي أي يعبود عبود جلين آباؤنا أبا يالك يا وو يالك وحي عبود جلين وحجة الجاهلية ما زالت حتى في أيامنا هذا سيدي والي وجوكتا أبي يا بوت ما ديري أظان ما تكفر عنك شيخ فلانة جوقي جري إلا كده جيو وحقو سحب بلاده ونقم بينهذا جاهلي الله كناه وليس ما يعبدوا أباونا أبي يا لك أنو يعبدون جيران إنن عبدنو ما نجارها بيسا وإنن إننا هنجارها ثمينة تفي سكن سكن جديه ونقط مما وحي حجي بأنك شكي قبنا تدعونا أدنك يا ريسو إليه من التوحيد والإيمان والطاعة والاستغفار والطوبة إلى الله وأدنك يا ريسو شكي أنك قبنا وي قال النبي صالح بأيري يا قومي قرابوا أرأيت من شيئا كنت هدانهاي وفعلا وأنا صيدا على من ربي ربي حقي ورسولاي ونربي اقا والرسولاي ووحيي ليغو دجيي والمصالح يادون ياتي اخر اللبد يقعت ايدي انكو هايو هو واتاني اي بوينه ايشيي منو حجيشه عامت النبي النيمو يا توفيق هي تلايي هي عباديه طاعو حدي اي بيشي فمن حكى ينصرني اي غرغارايا من الله الى عذاب يا اي غرغارايا من عصيته حدا عاسيو وإن العاصي على بلودحين خلقا كارك فما تزيدونني إيكور بن ميسان بخأيكم هذا غير تغثير خسارا ما هانه وعكلي إيكور بن ميسان سيدان مركونا بيقو هدلالحو جايي وعال ليس لدفالي من الشيطان يستقعوا تلالح الشيطان كثمي لي رسالحا سألن أكلا هرنو burtatan halka soobixi xoola hasara hal mataay marro inay magawdahay qay gaameel leedahay qay gavantay oo iyadu nafsuula faultay bandoonayna iyada markii dhagaxa uu dhalo has iyadu na qurba eedashaan duuneyna inta haddana tusu oo ku rumayna iyagu isleeynihiin qowxii oo xarag ma يا أرك تجعل وحدا لا سديدة خذوا لقرا وحدا ليلا سرية مرضية بيئي وخذوا لقرا كي مدين نف نال أضيع حكسي صباحي لما أرك لما أنا ما قال كل خوحي في رادين صور قال منو قنتم تأ أضيع حبيشكم عزيز الله النبي صالح ما أول دبواين صادري قوة الله يبارك ساجد أيه يا رب ساني ليين جرت موت kuin aarreilla jirin legi ei jafosai, Furinaya. hasi vaideen dalanais, sunuti niin valleiin furin مدان دقا حكا صوب بحضي ناقة الله إذا فضعش إبالله أين هو وحد محاجره وحن قلل معها قلل لما للي قلل لما ومعجزة بسماية وقدرة إيسا إيه, إيه وحدانية إيسا كتوسين إيسا حدنا صالح إيه الرشاق نمدي إيسا كتوسين كل كان مسجد الله إيه كلام الله إيه كعبة الله أيها متى ناقة الله أهل إباله إيهي وقدرته الله بما قولي ومقيله مخلوقنا اللوك الله ويهديه مدعن دقا حكسوا بعضي ناقة الله حلق بلاي يهيو لكم إذن كارير تموده وحايدين تهي آية العلامة تدلكم على قدرت الله وعلمه وعدانيته ورحمته بعباده وحكمته وعلى صدقه ونبوة ورسالته kun Iran saa käy, kun navi ai, kun rasul ai, voi jin tu sinäisa, voi di Allah n voi jin tu sinäisa, kun ka äädi ma, iin kane dalbali, kun ka taarim tu sihaja sidi laanagmina, faderuha, bannanka kamarasa, uhal ibe, kennoraldan bain maissa, subharhamaku في faderuha, hashi fi fi Beri hina, yhdenmäinen, ymmärrädä ollaan te, me voimme käytyä taas muuhaa, edurka kuin emdat lahti, käsi dagaista. Beri hina, mikä manis, kuva kajami meis, heidän ruhakatka, teko ruhauto, fi arzilla, milkään laidagaista, vala tamassua, faderuha amarbaija, vala tamassua, no vain, siitä يا كره يا فرغلي يا ظلمين يا مالي مريشو لغل لا حيو يا خايف كذا خاطر ما خضر صار بنات مصوها حاجه بعد دارينا بسوين عمو الناس مسلط لمانهيه تسلوه ضاف الليل اي بو قمامان لكنه مثلا وحيانا الليل انيله وحا لو شي حاجه هديت هبطت حقف كذا لنايسا يا اخويا sawdi wat adii waxa way waxa isku xiran tabar goyntina iyaasha taa bashad la yiri saad bari dhimay sa yaa xudakum isla markiba waxa indiin qaban adab adab bari indiin qana ya qariib inda wax kor laga وما أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَالَّمْحٍ بِالْبَصَرِ قولك اوحي ابا مال مارين ايو اللي بيقصفوا كوانا ايو إيا شاء يذهبكم إذن كوئذ حقا ايو ويأتي بخلق جديد ونعصب الله ايمان ايو وما ذلك على الله بعزيز إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كل عذاب كاشا داتا وطان سوبر بحمايه كور لقدواني مايو حتى فقع انتا لقوة اي انتا انت عقا عقا فايد المرس فيا اخوذكم ايش لمركابه واحد قبان هذاب عذاب قريب دهو وان ملفق بل لقدواني شدائي الان خير تموت فاعقروها هشي دلئ هذا درقته فتعضا مرفع عقر فاعقرا إلا يلا اوهاشا واحد دلئين لقدوه في الكوالي اسرادية فعقر, فعقر نبغى شيء دليل كنوا ولا جمعي فاعذروها قديمود بعيد دليل حخلافه ولا عياذ الله بعياذ ملا سببته تادي شيء لكن قاني جودي قبيل بالجودي مركها شو أنا وند دليل إنك أنا فك جوي فاعذر مركله لا جاي قداري ابن سالك أشغال في صورة الشمس أبو تجدونته إذن بعض أشغال كل كومدان وما تومحمدك من غو هريان درو تا شي يبدليو اشقال اولين بالليلا قدار ابن ساليف ماغي يسوي تنكابان او سد رسول او غامل بلان او ايندا قد قديسن او قرن او واروا برتي شان لو جو لا يري ما جرى حاشا مالكا واقور هنا سيف بقاتي جدك المره يسوء قلي كمهر إماني يعني كل قلو يري كلك يدافطي كذاله يجوكسرين رفض بغناضه كل نفسي يلوكا مالكا يكود عزينا مدحوكا قوي مالحوكا سهاشي دلي قال تعالى إلا وحو يري فعقرو خرسموه قد قد قد محي دليل خاحشي حشي عزي دوماتي صالح مدحوكتوه فقال صالح وحو يري عورا حيث في داركم ثلاثة أيام من شدح مالو وقلنا هلا قاعدي كل كلمه قال لحدي دو او لو ياما مال فلاد دمانيش كم سنه كدحت هديتي مكاسا دخل بقى كو دمبيني قلنا اكو جايين عزيز بالمناسبه نلا حنصلون ليلي هذا دبور الميزان كديموا دمرت عند وحن ربعنا ذي الدويسو سقدر كوافيري وحقا سامي عنده فيه ديكي يكايحوكك هاي فاجيه والحساري وحيره وقت اللقوق دويبه كو مدينم ورمحاج ديك اقول لما تبير عطنوراني بس اها حبين دويب وحاص مدينم وحادي يقالي كرتبشه قبس دويسو بي كي قريقينو قاله هردنا واقودا بايسي هن قرينا واقودا بايسي Kolke pilli maupunissaani, käsmin kuna. Intu laikaa, tovan la fartei tu laikaa. Keni intu va keräi. Vaa sehätä, meidän jäädär daren kisuda, mei bishahdai damaatä, bishidä makuuga ni mäde maninki. Mälinkin lavat mäde mani, mälinkin sadat mäde mani. اي كل زمان بالله يلا كل شب شينا دماتي قلي لما دماي نواصله وحير بالميزان كفور انت وشايك على ميزانك سيوا ترنكي وباباي انت انا كربي ماشي يا اوغانكر قرار الموت من السماء الى الارض يريد اوغانكر الارب وكين عليكم اقل الذين ثلاثه ايام ما المسدح ذلك وركاسان الذين شغى وصدح ما المد قدب لا يدين دبر جوينا يو وعد يابو غير مكذوب مثلو بين شغا خير كا ما واكنا لما غورتي جاء أمر دبر جوي ررسنا جينا وعن بدبادني صالحا و الرسولك يا يا والذينا اخيارته امنوا معه صالح لجريدي بالرحمه الناريش منا انجى بحاجه انو قال حريص انه مركي ورابا امام بالله وافجي ما كان دمنا ولا ومن خزي يومئذ ما انت دول اللي بعينا صالح يا انت الروميزي صاين ربك اذكر محمد ربك هو القوي اللهم في سك حبلا العزيز قدوم مدي سك أدعوي ومرك إلا جار وقتي يا يبون طاي سانو عصيالك وحقا وأخذ الذين أرداشا ذلموا قدر سطاي نوع الحلاج بالله شجاي تميل باليري كل واق مرنبو خاكو يري قد نحى عاصب طاي وعلى عاصب قدر مي أفجنب ما لا دعي وأخذ وحق الذين أرداشا سلامو غدرثي نصيحه أو قفا اصبحوا في ديارهم اقلدوا غدو هذا جاز مينك واقف جنبيشان غفور غفور بالولا شدا يوبابن وحده واحدة ركن كان لم يغنوا انه ينغانبات مودا فيها دارت غدو هذا دا. اين هرابو الناراي شداي بلشوا فيو نغدو ايوبابن مع هرابو الاغني النار البصومارين ايي أي امو غدرن على هواي تنبهو وعلمو إنك ألهاد لأيو سانا عاسية لأيوهي جيري عكتها ديدان دقين تنبهو براروغا وعلمو وغادا إنا تمودا شير تمود كفارو ربهم خبّي قد بي ديدان وحي خبّي دي بيسا على هوايا تنبهو وعلمو بردان ياران رحمة بلغة فقادو أيالي تمود وصناطيو ويا قومي قراب إبهاشي سيويا لكم إذنك آية, آية على ما إذن تعي فإذنوها حشا إبكتك تأكل حتى أغضف في أرض الله نلك إبه بنا ولا تمسوها حشا إبه دارنا بسوء حمى وفيأخذكم إسلام مركبؤوا إذن قبطوا مركب عذاب العذاب قريب إذن كلمة عذاب وحلق عبرايا هرينو عالغني أما بيه قوم نحلقها لأجي أما دبيش غير عذلقها لأجي أما دوق عريرت مذلقها لأجي عذاب أكون حجرة حذبوا قريب دوا فعقروها هشئة بيدله فقال نبي صالح باويري فمطعوا راحيسة في داركم أقال الذي نقول هذا ثلاثة أيام بسئة سبعا ما الموت يهد أقال الذي كن راحيسة نيسان ونروشينا ذلك وركاندين الانشاغي وعد يباوه اهدوه غير مكذوذ مذل قد انشاغ غيرك لا كذبت ولا كذبت هذا صالح wa in idiin aniga ee baa is sheegi warka allaha beenka ma baa suura gashaa ma idin ma ben sheegin fara ku dibtu anna ben lay ma sheegin halka warkan idin siyay in ka fog allana kama suura Gaso Inu u ben sheego nafiga na ben baka agan tan saaxiyaadma daliga ka wuxuu yabo weeyo khayr ma khadub mislugub ben sheega khayrkiya xal amruna faridan hala go'da farnayba ما جاينا بد باذيني صالحا رسولك صالحا يا والذينا اخيا اامنوا على الرمايه معه صالح من يعيكم يا الرحمه تحريص ضبط مننا ان نقى حق النجا انا كنا حريصين فمن خزي يوم الدين مال تايده اكو بلده كو لي ان ربك رسولك محمد ربك هو ربك كليه اي القويه الا حق العزيز ان في سكالك واخذوا حقرتي الذين ارداش ظلموا قدرثي اصيحته قايلوا او فصبحوا فاي في دارهم اخذوا دا ده دا جاسمين هذا جاسمينا كواف جنبشن كان لم يغنو في نين نغان بعد مود في دارث هذا الاهواي تنبه وعلم قرارو غادا ان سموده كفروا ربهم حبي قد بي دين منكم أياني رعان يا رسولكم صادرين على هوية تنبهوا وعلموا بعدا داران عن رحمة الله في الدنيا والآخرة لقد ديران أيان ليثمون خيرك أوسوكنا آتي ولقد جاءت رسولنا قسرين أفرادهم حديو النبي الله النوحي النبي هدي النبي صالح كفرح على الميد نبي إبراهيم باكان نبي إبراهيم الرنتيس وإسكتران سيد وكلوه خلال النبي إبراهيم مريسا يعقوب بيقوب بشاريين إيا إسحاق إسحاقه هوري. هي يعقوبه أقدم بي إنت أسأل رسول مريسا لكن أحد لما قاياهي أحد عقفت الله مرينا خير قوم الله يعني لقو سعداء قلت الله بدي بايسو مري ملائك لصوتيري وجبريلي يميكاين إسرافيل كمدهين إيا إبراهيم سو مريسا بشارة سيد لما رأي تنكال لك مرهين لقو محاكن روت بألا أه قولك اللبغان قيسو ويسبار كنجيهين قال تعالى فبوحو يلو ولا قدو حرون إن ايجا اتمد فوصولونا واجمع على كل ايوه كجرين لبيتو بن لغشيك صد حنال لغشيك فوصوصا الى ولقد ملايكتو ولا قدو فصولنا جاوزين اتمد فوصولونا ملايكتوانو الدخايباه ابراهيم اتمد مركه وحين اوليه ما دين Tänkä lajamar arur muu ihkiin, iloa viisarjo, ois haagna vuotilla isä, ishaagna ja Gobu lanaa, kovan duol, mä saa huaku Ibrahim Bukuljiru, vedä tuu Kolka se kaasu ja jyrin dalai, mörkhua on gursu, se kolka emriidärä, niin aslivalle suku dalai, kolka uha bisara, sauko bisara, ikki vaatii, ja loin taukufille, paha genelle, joka on muunut navalla hakai, muunut navalla hakai, muunut navalla hakai, muunut navalla hakai, muunut navalla hakai, muunut navalla هذا كان الوحى الذي اللي بدأ ولو إصبركا لقد قمت ببعين واللحاق إياه وكفرحك وإن لمارك بالبشرة حي الله لما رأيه قالوا ملايكي وإيرادين سلاما نسلمك سلاما قال إسمه يري سلام إذن إساك سلام وناكسا تنسوا جملة إسمية سلام عليكم دعوة طوضنا هو أبيسيس مقدروة نسلمك سلاما إبريان واكو سلامي طبعا عدد ديار دي سيال كان لو يقان كل ما مرت كو تيمات شاكي يبل ورما حقتتي الماء وحكى البي جيرانه مرت كو تيم كرامي بقه مرت الكرامه كقوله لديه ايش هي ورابي كوكا كتب حقتكتي مال هي حالك النوازات تقلاي مسويه له فما لبس ابراهيم منقان ان جاء ان ولي يم عجل بالعم عجل ابراهيم وله يا رج صوب دخل تي دي حلم كيب ولي ديبي جاهيل بكى حنين و الله شيله بعجل صميلنا وداريا إذا دبي مرتق قلبو مرتعد إلا كلامينا يو نافقار اللقرا هيل بجابك لوسنا يانا انت أبيك و كرين لهي اما دوب لاي اما تيكلا لهي والله شيله سو كران كلا قصي لم بالكينا فجاوحو ليمد انجاوحو ليمد بعجل دبي هليل بكى حنين شيلن كل مرائق ميا انتقونيس خرم ما قورتي خاء إبراهيم أركي أي بيهم مرائقتك عميالك هذا لا تصيلوا هنا ينقاري إلى إيربكش الله إلى إيربكس الله مدين لما اللعين ناكيراهوم إبراهيم واقعون صدي نقم باديه قيمة بدا وإنكما نقم باديه توقت مركي رأى أي هبينك بوت فرأيسو خيرك أي بوت فرأيان عانك معبان يانا كمغنا وحيل هذا فنتوض عن قبنا إيشا كل كوار خيفيا قال أعطوا شكسب هذا قلنا وابدفرا إذا إبراهيم وحيد نمن قات كرام إيشا عن توكنت يزيد بسلا الله إلى تلحقون نمن قبص ولا أيوا كل دونا ما تلحقون أي كوجيران إبراهيم واقنصلي نكرهم واقنصلي وأجس وحدرامي منهم حجالة خيفة عبسي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 قولا ذا من عرف ثمارين اين اردت ودي كركسو دمات كو سان بابين اينو الى هنك قوم لوط ثمراته ابراهيم ولادو قبينا قائمتن نكد بعدنو تكلا قول هداكتي مرك هو وادوماتي حجاب اي قشاي فشارك هدو بلودينا ماشي كيسوق قص شي ثمراته ولادي سي قائمتن فاتغني فضحك قوم لوط بام بابين اينو هدي لي يري انورنا لو شايق فقص الشيء حديثه بعضه قصر شيءنا فبشرناها وحنقول بشارينا بيسحق بولادته يسحق إن دليل دونه ومن وراء يسحق إسحقنا وحكا دم ديا ويسحق دليل دونا يعقوب يده ومركب مسلية تجعل الجن أصلنا عند الجرين حتى أنو ويا شيء أو كوي ران تقولنا دا ويا اللي ما الله ريح له ماني على الولاد ريح دي دول أبير نمو أن يرانسي باكودالي وإيال نمو فهمكي باقالالي المقالانكي دومي قاردو حيثي يا ويلة هوجيو ألدو ما أندلايا وانا آنغا هو عجوز وإيال كلمة العجوز أغدينو كغبنا لغة العربية إنانا قونين أبينو موتنا عجوز أما هو أنك فالسيني وإيالو كالكدوغدئي وإيالك يالا لكن عجوز فكأنه سوى غدا فهي ليس كدنا لغة بيان قرني قطن العجوز وهو الشرع له انت اللاكين دات تري هذا العجوز احسا بقول قلقفك هو ايه للعرب ايه افقان انا عجوز وكولي ايه مارك لغة بيان اليه اذا قد قلق هذا العجوز لما تملك واداوين كريتا طقيق ويالبيلمت ويرقفان كعبسوني فعجوز كعبسوني قطن وذاك اضافك ايه كتري وانا عجو ما قوق جايك عشان دافتي هذا يبيه بيت الماما يزه قالين انك يجي ويا شيخ انو بريك سوين يا ان هذا دا هو يله بقولك انت اني دب دخلت لو شيخنا رحم عجيب يا بلو ملائكتي باوجوبتي قالوا ملائكته حيرaden اتعجبين اسلامي موحد ليابي من امر الله احسن الله وطب ما اللهكم علوس امرك بام يد ليابي رحمته الله إلى أن أعريسته إلى بركاته إلى بركاته عليكم كورك إنها آتوا أمواب آتي أهل البيت يا أهل البيت أغلق قيمي بل الله مارك إبراهيم ذات كي إنه أبوي حميد على الله ماذي ومجيد شرف بلو لا يشكو داتي فلما قلت يحبأ أي عن إبراهيم نبي إبراهيم أروا أرققعي وقاموا بملايقين ايهين ساسي وحلقون ايهين اوه جادوا ايوت من هدنا البشرة اسحاقي يعبوه ايه عبوه اصدبت صغدا ايه كو لراندونه كوان لوال لحلاق ايه كلكاس امورا بالله بي ابراهيم قيمي قيسار ايه ايه ايه دراغ ايسان احبار ابراهيم او مؤمنين باكو جرتين سيئة ليسان ان فيها اللوطن نحن نعلم بمن فيها لننجي انه واهله وحي مؤمنة المسجة انها كاوقبال لا يري كلك ادبو اطوضي ويجاز ويتمد على البشراء البشارة لابا يري جادلنا ابراهيم ونلدولي. في قوم اللوطن نبي الله خلاه دون لا جوعي أيون غلا ده ما له تبرق ولا يعي إلا بعياهم تكو أماره اختيارن هذا يا رجال يا وصا إن إبراهيم نبي الله إبراهيم لحليم ما لنتلقى بدن لا يعجل العقوبة رقرا إلى تدجيا ملك الإبراهيم أو مد الله النقط بدن منيب إلى أوفا إذا كل كملاك تبايس كان نتى وحلوير يا إبراهيم أعرل عن هذا حيث كذلك كواني يسفعه يأخي أرنمه وصوده ماتي أعرل كجيسو عن هذا دودي داد قوم الله دودي إنه أرنك وحو يهي قد جائنه يمد أمر ربك ربك أمر كيبه يمد وإنهم قوم الله آتيه وحاو إماناية عذاب العذاب غير مردو دين متحدة بلغن غير كياء أيهاو إماناية حيث كذلك وقال قد وحدا جاء الرسل الى يثيم ابراهيم يثيم قل بوسرا فرح قالوا علينا سلاما سلمناك سلاما قال وعويل سلام عليكم نبت قال يا كركينا ما لا بيسا ابراهيم ان جاء في النجم بعجل بالعجل تبي حنين فلما جرت مرأيك تقع ميالك ذي إنيا لا تصيلوا قارين إليه إليك وعلى الله يوهمون يدن كلمره ومدلوح من تالماها أيونا كرههم قوصدي ووهو جسد دريمي منهم حقوضا خيفة عبسي تحلوا وعي لذا لا تغفى عبسا إن أنه أرسلنا هو نالديري إلى قوم اللوطين نبل اللوطتك أولان لياهي قومي هذا Ulla digla, en kudattu maaha, ilaa kauniin luotin, navilu. Kolla, ulla nolja ei, hei anna luotia workossa suodamalla. Kaimatu, nami ivraim valatu, kavais harou, kaimatun, taigan tommel bei kulabne, hadda imma kasho arin tei kalabhalai, pahdin damatui, ei vailla ikätkossa se ei, hei doku varasem, tevargoin takolla, وهذا هو آدنته يدي إبراهيم بايل ماذر روضناه حد لليه وراء لكم فاللهي كانت قصاشي فبشرناها وحن نقوم بشاريني فلادي قصاشي نبي إسحاق بان نقوم بشاريني ومن وراء إسحاق إسحق لاشيسنا يا عبوب أي أكداً بيهي قير ذو ويلته هذا لكي دو مركبه فوقيه هاليدو ميان دلايا وأنا أنيقه أجوز ويله وهذا كان وبعلى إنك يجيء شيخا مدوباوي إن هذا لما واليا لو دبو لش صيون آخر حجيبون يا بلوي خلوه حي ما يجي رادن أتعجبينا هو حضله يا بيسا من أمر الله الله ملكي يا وعلى يا با مسا أكتيسا وعقول رسماله على الباتيس واقوس عليه من أمر الله من يا الله يا الله قال إن عريستي يا وبركاته خير كيس يا بعليكم كركن النغض أهل البيت يا أهل البيت أقل كي إبراهيم ذاتك كلنا رب إنه إبنا حميد ألا الله, الله مهديه مجيد ألا شرف يدا إياه كرم بذوه فلما قرت يا هذا أوكتاجي أن إبراهيم نبي إبراهيم حق الرب وارجعه في قوم لوط نبي اللطعام كيزا أيون نقولا داودي وإن دي بلوجدك ألاقة أيوكوا عظلي إن إبراهيم نبي إبراهيم لحليم وامن ذو القذبًا أوى الله بريد بدن مريب يبؤ النقض بدن ملاكتي يا إبراهيمو إبراهيمو أعرفك جيزه عن هذا وركه إنه أريك وحويه قد جامه ربك خبرك أمرك إنكوا لحاقه أيك كجيب النقض ملك وإنهم قوم اللط هذه <أتي> محاوي <PTSD> من دولنا حذاب العذاب غير مردود مثل النقاءنا أهل لسوء دفت رسيد بارلغوها دمت مركي لوجي مدارك قال تعالى خدوحوا يروا لما قرتي جاءت رسولنا ملايكنا بغيائتي مدلودا حدوئي مادين سيأوال لهم يلود بهم مرتيد السباب تاب ومن دل يرى أو قروح بدم بأمو قنايين وانا نوعا يخالين جيرين قال قاسم تمام لو تم با لو يبي مرايتي باوتي سي علوط بالحميدين مرايتك سببتو شو مايو هو يا عيدن مايو اردا شينا ان الفرل سغين و غرانيا مرتي حجيجيا قوباقه و اليوم يلو بهم مرتي سببتت زرع من زرع حبذا وقال وحيري هذا يومك كا كان يوم مالين وي حسيب قلفسن كان مرتدياً مايو قوانك دافع فعمايو ماشي عياركين وقوة كان صراحة ما سنأيا إسلام مكتبوه وكان وجاهه نبلو طحوي من قومه شاركوا لدجلة يرعون يا والله كمامنا كماما إليه سجبلون يومي ومن قبل وقت جاكورنا كانوا على أنجلة يعملون قوة السيئات ولا جمعين سيأكل يتما عبد الله ابن عباس وحيث من جلنا حرامته إلى تبنو كارسي وحيره واي سخوين جره أقاره يسوق فاني جره نبئن تونيك على كبر جداريا ماشى قابته على الغدودوش جره نكا النافير قباته لبات الغدود بسوق تاجيا قدريا ملاه حركي كايدا ماشى توريحات باعدة فارك اللقودفان ايه كل كوبودو كجيرا قصر بالاقواريقا ايه مرتدي يا صحوت هذا انت الله عمد يوجيو ايه اللي حجري كل كارين توظوا الليوات كماناكين السيئات حمان اذينكين ايه يسمي جمعو قالوا حوجيري نافلون حدوارك الكوئيو بماما يا قومي قرابو هؤلاء هلكو قاري عرق انو قبيه سكفرتا مرتدي هؤلاء كواء كان بناتي تبدأ هايقوي أما قبضيه أمدو إشاراية أما كون إسابة هن إياك بأظهروا إذين نظيفا لكم إذينك فتقول الله إلهي بن أبورتيك أبقى ولا تغزون أن هاي مرجنين في بارفيل مرتضة إذا حنين تهذا هاي مرجنين وعلى الدرداني لتبع لوديك ووائي هدي اللجيري وعيه أليس منكم وسو إذينكم أجيروا شدولنين ششيدون طاسا إن كليقات أول كليق اللقوم إياه tidukum ajramiya tuwaq talona khayar qalu wardashi wa hira danga mulu laqad wa haruna alim tainaduk ta'ilmu malana finus annasuna fi banatika min haqqin tani murad lamalin qainaka adiga muzana ta'allamu wa duktai ma niri du wa hanu dunayno haq خالو على علو لو قر أن اللي أيس الله بكم إذنك قوة حوت إذن إذن أو ذا عوا إذن الله هاي أن إذنك بعض إيو اللب إذن لا مسجيم حدثك له هري دور مرتدك لا أو قوي حدن دون مكارو إلى ركن قبيل شديد أذك لبدين مثل ما هيو كه تواري دماغي على علي ملاكين ملاكتي ما ورد إيساي خلو ملاكتي وحيدا يا الله إيسا جون نفسي سوختي عقار مكرناي تليراق روح بلن قطح العلمي ماده قنديف يسوق صورة إن ملاهيهم جرن ماي بعدد خي خبرنا فتنا ماشاك صعوتا سيد الله يسوق فربا يارك كوان ملاكتي ماشي يمي إن كوان حقار ويمادل كوان مني تروح أنا غبار سيد الله يسوق قالوا اياد الملايكتي وي يا الله ان انك رسول ربك خذ بقى الملايكو سو ديراناه نفتحك سو غولاي جاي سلوكو ان قاري ما يد اريك اديكا ان انا وخدم ما ييلي كران ملايك باناي اي دغايسو فاصل له دالمو بي اهليك خاص قبل من الليل اول ما كمل يا وغا ميش غو غبرين كذا يمالي كافي عن صدح مصيبه قيمان الله داي هذين مالك أولا قرح قرن هذين مالك أقا قبنا مالك هيدك عيسية طفيلة مالك إذا حمد المدلجون غب صراهم وكفا من تغلف الإبطار هدى أتسعوني سيد أبني نجل ما ماما صافهين كلاقويا هذين أواكن فاطرين بأهليك هلمهاك الله دالم قدعين قبل من الليلة هذين كميدا ولا يلتفق وصل من الحسن منكم منك عقينا أحد قفنا يرجع ذكى عز البر يا كلونجا يندب لسودين الامر عتك إسلام تعلقهم أنديب لسودي دوندا أما ويدك كارين دوندا إنه وارنك وحوي مصيبها إنه نعتك كدعيو ما صابهم خيره حكودا قرمت على جزون إن موعدهم دبر جنت هذا وقتك الله بلني الصبح ويصبح وع قرمة من الفجر الى طلوع الشمس سلاه دمرك عاداته الى قراءة كسبحه انتو دعيزا صبح ليلة ان موعده هم وقتها دفرقوينتو حك ابل لقى قبطي الصبح والصبح النمو دو وحوير الى الصبح الى الصبح الى مرنولانا اكد نبقى سحبه وقال ما الى الصبح دي جو ملايكي باعنا رطوت الى الصبح للغريب مبريا مرجي، وهذا الباشارة هليس صبحو موصنا هاي في غريب مدهو ودو يا هايو سيد الله هلاقي داقيسو خلما قرتي جاء امرنا امر كان نجي او يمد بو يرئاب سيد الله هلاقي افرتك مايها هاي سدومي عموريو اي اقووا واينا موقعهان لبدا بقرتيو اردوليو مملكه ذا بحضوه دا على بحر المي ماشي بي وليكو تال سيدان انت اللاقب تاي يا سيدان اللاقب ديه خلما قرتي جاء او يمد أمرنا ان بامرك أننا على وحنا كي اللي هاليا ها دك مدى كر هذا وامطرنا وحن كلها وين عليها دك مدى من سجيل دوبلا كريه أو مددك صعته أو مغنا باللغة ويا مصارت أنت عن لغة شوي يلا جدي فهذا يري من سجيل دوبلا كريه منبوذ نصر عرسن وقرار مسومت للعالمين عند ربك شديدك اكتبها لغا سو علاميه ودغخلبا واكو يالله اسمه ما يرمى به خلوو غنايو مغي اياكو يال دلكفي مايو وما هي فيلذ عن اما هلاقي اما تاريخي اما دغحيالكي من الظالمين كو ان قريشه في بعيد كانا فغا وخس الذين وهايان لواتكي لغو بابيه ناشينا مفادرة وجزيرة العربية بقيحين واضيات وما هي أما دقيحي وعلي أما الدقمدي وعلي أما فعلدي وعلي من ظالمين الخرس في بعيد من كفق ما هو ولما جرت جاء رسولنا أي لوط لوطننا باللطبة سأل لهم يلط بهم رسول سببته وضاق وعيد اليوم بهم سببته تبعا حظ فقال وحي اللطبة على عليا هذا مالككا يوم المالئ عصيب ومقلبسن وجاهه وحن النبي لوط يوم قومه شره لدغنا يفرع يا قوما مجنا يليه اسحق حقيسا اي قما ومن قبل واختلا كهرنا كانوا عبادقن يعادوا والهنجر يعملون قوصميه السيئات فما يلك قال النبي لوط بايري يا قوم قراب حوليكم وكنا ونأتي قبلها إياها هنا قبلها أيها أظهر إذن نظيف نمبادا إن الحارق فان الله إذن لكم إذنك فاتقوا الله إلا كبقى وحدوني سنحل الماء ولا تخزون أن هاي مرجنين في ضيفه مرتيرة إذا حمين تهذا هاي مرجنين حديل الدردري لك لو جلقوا إذنك أليس مووصا إذنك مدهين مينكم إذنك خجلون خسيدون توصل قالوا إذن لقد وحارون علمتنا دكتاي ما لنا إنوس الناس غنا في بناتك قبلها من حقن مراديا دنك مليهن وإنا كاذجنا تتعلموا تعلموا ودكتاي ما نريد وعلى ندونا خالو عوجري لو قر أن اللي ويس من الله بكم إذا مجرمين ك قوة حجلا إذا ك بابيو أو أوي حدا نضن مله إلى رغن طويل شديد هذا يا إيه الله العوا قالوا ملاك يوم عير يا لوط النبي الله يلو إن نجا رسول ربك خديم ملاكو درانها لا يصيرو كون قارم ميان إريك خديم دفاتير مرجين كله قارم ميان يا فاضري بأهلك حتى هذا لقو فقط إن قبل من الليل هذا إن كمدا الله يلطفي نوصل نعيشن من منكم يصاروا إذا إن كمدا أحدن خفنا كذا إلا مرأتا ك نكت إنه أمرك يبوعه مصيبها ما إن نارك كل عدانه ما عذبك أصابهم قومك كل عين قدمت حلاجا إنما وعيدهم حلاج ولا بلن شيء الصبح وبريجون وفقط ليس صبحه مصوبة عن صو صعدانا عين قريب مدة خلنا مع جاء أمرنا أمرك نجيء من جاء لنا وحنو كي الله عليها سافلها أحوصها وأن ترونها عليها دقنات أكورها حجارة بقى حنارة من سجير ووالله سمعيه بقى منبود إسراء عصم مصومة لعلامي عند ربك شبك أكتل لك سوء علامي وما هي أكي كوي لغوبة أما فيلك كوي لغوبة بي أما ما شيء من الظالمين هو انقراش الدلمي فلو يالك ببعيد نتكفق معها والله أعلم